و ع ا ئ ر ا ل ا ع ا ء بالله تعالى وسنه رسوله والدعاء الى الهدى الدلاله على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وحبه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم اكرمنا بنور الاهل واخرجنا من ظلمات الرحم وزدنا علما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين فلقد عرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة ما يتعلق, بقل يتعلق بقلب المساواه و عرفنا أ ن قلب اولا كونه قلب فمعناه أ ن المعترض تمام يربط خلاف قول المستدل بناء على ع ل ة و أ م ا كونه يسمى بقلب المساواه فان, فإن المعترض يطالب المستدل ب ا ل ت س و ي ة بين الفرعين كما هو متساوي ا ل ت س و ي ة بين ج ه ة الفرع كما هو متساوي بين جهه ة الأصل ج ة ا ل أ ص ل وكان معنا إ ش ك ا ل في هذه في التمثيل الذي مثلوا به في الدرس الماضي وكان سبب, الاش... سبب, الاشكال في هذه المس... سبب الاشكال في هذه المساله ان ج ه ة ا ل أ ص ل كانت عدم وجوب الابنيه وان ج ه ة الفرع كانت وجوب الابنيه و لا حرج في ذلك ا ل آ ن بعيدكم الكلام حتى نفسخ ا ل م س ا ل ة أ ك ث ر و نتيقن منها ي ت ي ق ن منها أ ك ث ر وعشر ك ث ر و أ ك ث ر و أ ن ت م اصل الصف المتقدم على شاعرنا والشهور كلها بعدكم لأ اولا بنشرح قلب المساواه وبعدين بنشرح قلب المسارات كلها غارق مستدل تمام قال لا ت ج ي و ا نيته للوضوح والقسم ي ا س ا ただいまだこれは何でしょう الرب. الان, هذا, الان, الان هذا المستدل هذا الاصل, هذا الاصل فيه جهتين ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة فيه جهتين طهر بمائع وهو ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة في جهه في إ ز ا ل ة النجاسه طهر بجامد وهو ا ل ا س ت ن ج ا ب إيشه وهو ا ل ا ن ج ا ب اذن ل قلبي اهلا و تكون واجبه بهذا الاتفاق الان نقرا الكلام ونربطه ب ا بالمثال ي هذا, ربطا دقيق. هذا أي افضل مذهب دقيق تمام يقول لك يقول لك ا ل م ع ت ن ت ت م ا م يلزمك كما س كما جهه جهه جهه جهه جهه ج ه ة ج م ا جهه ج م ه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جهه جههه ج ه ا ل ه ه جهه جهه جههه ب ه ه ه جههه جهه ج ه م ه جههه جههه جهههه جههه جهههه ا ه ه ه جههه ج ه ه ا ل ه ه جهههه ج ه وهو أ ن يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل ح ف م ا ء اين ج ه ة ا ل أ ص ل حكماء تغرب ببائع وهو إ ز ا ل الناس ا ل ب ا ئ ع تغرب ج ا م د وهو ا ن س ج ا بالاحجار ب طيب قال أ ح د ه م ا قال ه و ان يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكماء احدهما, أحدهما منتف عن ج ه ة الفرع أ ح د ه م ا تمام احدهما أ ح د ه ذ ي ن وهو الطعام ا ج ا م د متفق ن معين هنا هناله مركز لكنه لنير هنا ا ا ب ت ف الخصمين الان النير أحدهما الفرح منتفن في الخصمين, لا لا. أليس الخصمين على وجوب في وجوب عليه في الجارن إذا في الفرع ا واحد منهم ت ق عليه الفيش ل في ف ا ل الفرح قال ي في معين ه انركز قال يكون في جهة الأصل حكمان أ ح د ه م ا متف ن ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين و ا ل آ خ ر أ ي ن هو الذي هو متف ن ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين أ ي ن هو تمام الطهر وإيش ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة بجامده تمام اشبه ه ا ا ل ط ه ا ر ة بالعش بالجامد او لا تمام هذه ا ل ج ه ة م ن ت ف ي ة في الاصل او لا م ن ت ف ي ة في الفرع م ن ت ف ي ة في ا ل ف ر ع بانتفاق والاخر متنازع فيه بينهما ي ن الاخر متنازع فيه بينهما وهو ا ل ط ه ر ش بمايه طيب ت ه ا ل م ت د فاذا أ ث ب ت ه ا ل م ش ت د ل في الفرع ا ل آ ن المستدل أ ث ب ت النفي, النفي في الفرع ا ل آ ن أ ث ب ت النفي في الفرع قياسا على الاصل نقول إ ذ ا يلزمك أ ي ض ا كما سويت بينهم في الاصل أ ن تسوي بينهم أ ي ض ا في ا في ا ل ف ر ق هذا الدليل ا ل ل ي أ ن ت تريد أنت, انت تريد هذا ا ل أ ص ل لك و ب ي ط ل ع عليه هذه ا ل ع ل ة التي أ ن ت تريدها لك بل هي عليه لماذا ل أ ن الطرفين متفقين هناك ر ك ز م ع ي الطرفين متفقين في ج ه ة ا ل ف ر ق وليس متفقين في ج ه ة ا ل ف ر ق إ ذ ا يلزمك أ ن تسوي في جهه ا ل ف ر ق إ ذ ا اسمع قال فاذا إ ذ أثبته تمام ف إ أ ث ب ت ا ل ح ك م ة في الفرع ا ل م ش ت د ل في الفرع قياسا عن الاصل يقول المعترض فيجب ا ل ت س و ي ة في الحكمين بين الحكمين في ج ه ة الفرع كما في ج ه ة ا ل أ ص ل إ ذ ا انت ا ل آ ن سويت منهم في ج ه ة ا ل أ ص ل إ ذ ن عليك ان تسوي ب ي ن ه م في ج ه ة الفرع في ج ه ة ا ل أ ص ل عدم وجوب النيه في ج ه ة الفرع بتكون ه وجوب ل ه وجوب النيه عكس بل وجوب النيه هذا يعطيك خ ل ا ف ق و ل ا ل م ا ن ب يعطيك خلاف ق و ل المسند طيب ماذا يجيب لك غول الحنفي في أ ن ا ل و ض و ب والبشر كل منهما طهر بمائع فلا تجب فيه ا ل ن ي ة كالنجاسه ازالتها لا يجب فيها ا ل ن ي ة ب خ ل ا ف ت يوم يجب فيه ا ل ن ي ة ل أ ن ه طهر بجامد مش طهر ب ي ش ك يعني ف ي ك و ل من جانب المعترض كالشافعي يستوي جامده و م ا ي ع ه أ ي الطهر ك ا ل ن ج ا س إ ذ ن يستوي جامد اذن يستوي جامده ومائعه يعني يستوي جامده ومائعه طهري الذي هو الفرع مثل إ ي ش مثل ا ل أ ص ل يستوي جامده واش جامده ومائعه يعني يقول له المعترض ا ل أ ص ل المقيس عليه تمام مائعه وجامده لا فرع إ ذ ن الفرع ينبغي أ ن يستوي جامده و إ ي ش ومائعه قال قال يستوي جامد و طهرها ومائعه في جميع ا ك ا م ه ا وقد و ج م ت ا ل ن ي ة في التيمم ف ت ج ف ل إيش؟ في الوضوء والغش في الغسل هذا هو قلب المساواه هذا قلب و المساوى قلب قلب المساوى؟ ليش سمي قلب قلب قلب الإيش؟ ليش لأنه يطالب الإيش؟ تماما سمي يشترط المعترض المستند ب ا ل ت ش و ي ه بين الحكمين في ج ه ة الفرع كما سوى بينهما في ج ه ة ا ل أ ص ل طيب هل هذا مقبول قال نعم مقبول في الاصل هذا مقبول. وهو, وهو قلب المساواه ل قال وكيلا الان نقول المقابل لا يقبل قلب المساواه ليش قلب المساوى ل السبب لان التسويه في جهه الفرع غيرها في جهه الاصل س ي النية أ عن عدم وجوب ق ا ل ك ف أ ج ا ب و ا واجابا اكثر بان هذا الاختلاف لا يضر في القياس ما دامهم متفقين على ا ل أ ص ل كل منهما طهاره تمام لا يضر الاختلاف الحكم لان هذا هو ثمره القياس هذا هو ثمره الاف ق ا هذا لان هذا الاختلاف لا يضر في القياس لانه غير منافل ل ص ل للسوء في الوصف الذي جعل جامعا وهو الاف وهو ا ل ط ه ا ر إ ذ ا في قلب المساواه بناء على ا ل ع ل ة التي استدل بها المستدل يطالبه المعترض ب ا ل ت س و ي ة بين ج ه ة الفبع وما سوى بين جهه ا ل أ ص ل تمام ويلسمه خلاف بوله هذا كلام قوي جدا كلام هذا الاعتراف قوي جدا ل ي ش لأن الفرح متفق عليه لك الفرح هنا متفق ش تبق فانت إ ذ ا قست على واحد من هناك من ج ه ة الاصل المفروض أيضا تسوي بين الفروع و القول القول بالموجب القول بالموجب لكم القول بالموجب ش بليش؟ الآن معناه قلنا باختصار المعترض بالدريد لكم يسلم يعني أن بيأتي ولكن لا يسلم بدلالته على محل النساء ل ل ب د ل على ت ه محل ليش؟ طيب اذن القول بالموجب يعني القول بمقتضى الدليل يعني ي ق و ل ك لو كنا بموجب دليلك ف إ ن ن ا لا نجده يدل على المدعاه يدل على محل, محل النساء يدل على محل ن س ا طيب ركزوا معي ا ل ق ل بالموجب هذا ايش سببه سببه ثلاثه اشياء ي ش سبب القول بالموجب هذا سببه ثلاثه اشياء السبب الاول ركزوا معي وهي الانواع اللي بتجي عندكم السبب ا ل أ و ل ل أ ن المستبد يتوهم أ ن هذا محل النساء وليس هو محل النساء أ و يتوهم ان هذا الشيء تمام ان ء لازم لمحل وليس هذا الشيء يركزوا ثلاثة ناتي معي ن قسم م الأول ا ل هيركز الله. الجسم الاول الجسم النوع ا ل أ و ل من ا ن و ع الوضع أ الموجب تمام أ ن يستنتج ي س ت م فيش المستلم ما ي ت و ح ن انه أ تمام محل ن ج ا ع او لازمه نركز معي و ل ا ز م ه تكون الان تركزوا هذا المستدل اصلا م ن ا ض ر المستدل هذا ايش م ن ا ض ر تمام هنا ا ل م ن ا ض ر الاعتراف اللي بنطرحه عليه بنقول له تمام ع ز ي ز د ك سلمنا بها سلمنا ب ا ل ع ل ة وسلمنا ب ص ح ة ا ل ع ل ة هذه لكنها لا تدل على ا ل م د ع ا لا تدل على محل النزاع ل ي ش ل أ ن هذا ليس هو محل النزاع هذا ليس محل النزاع تمام الان آ ن نعمش ل آ ا ل م ن ا ظ ر ة بيننا وبين الحلف بين محل النزاع محل النزاع. حل القتل في مثقل يوجب القصاص هل القتل بمثقل يوجب القصاص هم هل لا؟ ا قبله ت ل م ث ق تمام؟ الان ا اسمع المستدل, المستدل م يريد يحج الحنفي ق الشافعي ا ل آ مثلا ل ا يريد يحج ح ب ي ح ج ا ل ح ن ف ي بيروح بيرجع دليل على محل النساء بيرد عليه م م ب ا ش ر ة المعتر بيقولون ليس هذا محل النساء تمام ليس هذا محل النساء سلمنا أ ق و ل ب م و ج ب ي ق و ل و ق و ل بموجب د ل ي ل أ ق و ل بموجب علتك ولكن علتك هذه لا تؤثر في ا ل م د ع ل أ ن هذا ليس هو محل ا ل ن ز ا ح محل ا ل ن ز ا ح هو كذا وكذا تمام الان الشافعي ذهب ا ل ش ا ف ع ي يريد ي حج الحلف قال م ب ا ش ر ة انظر اشتد ا ل م س ت د ي ل خارج يجيب القصاص يجب ت القصاص بالقتل بمفرد قياسا ً على م الاحراق قياساً ع ى على الإحراق من نار نحن ن ت ف ق ي إياك على انه من أ ح ر ق أ ح د بالنار عليه ا ل ص ا خ ت م ا م إ ي ش العله ت ش ا م ة تمام قتل و بما يقتل و غالبا فلا ينافي ا ل ق و ل إ ي ش العله حقه ما هي ا ل ع ل ة قتل بما يقتل غالبا ً فلا ينافي إ ل ي ه قول لانه ا ل آ ن هذا ف ث ل م ع ي لانه المشتتل هذا توهم ان محل النزاع تمام أ ن محل النزاع هو هل القتل من مثقل ينافي القول او لا ينافي ليش الطب ق و ل م ف ك و ا ي ا س ا ا ل ا ل ق ا و ا لي م ع و ا لي ا ا لي ا ا لي ا س ا لي و لي ا س م و لي ا ا لي اسمعوا لي ا س م و ا ل م ع و ا ي اسمعوا لي اسمعوا لي س م ع و ا لي ا س و ا لي س م ع ا لي اسمعوا لي ا م ا لي اسمعوا لي ا س م ع لي ا س م ا م ت ق ت ض ي ا س م ع لي ا م ا لي ا م ع و ل ا م ق ت ض ي الحكم ل او لا مقتضيه للحكم تمام؟ يلزم من وجود ا ل ع ل ة وجود ا ل ح ك م ت م ا م ا ل ع ل ة هي ا ل م ؤ ث ر ة في وجود الحكمه معنى هذا, هذا ان ه ق و ل ه هنا بطروا بما يقتل غالبا فلا ينافي القول ب ه ا م الحكم ؤ ث ر في هو ذ ا ل المؤثر هو ا في الحكم المعترض ا ل آ ن يقولوا ايش إيه الاعتراف حقه يقولوا تمام أنا أقول وانا أ ق و ل بموجب علتك بما ع و أ ن أ ق و بموجب ل ل ع ت ض ي ه العله حقه ولكن أين أ ث ر ه اين أ أ ث ر ه ا في القلب ل أ ن ه لا يلزم من عدم المنافاه وجوب القلب من المنافاه ويجوم ويجوم تمام؟ لا ينسى من عدم ا ل م ن ا ف ا ة وجوب القلب القرد تمام؟ بل م ح ل النساء عندي يقول له يقول له معنى هذا ان ه الاعتراف هنا متوجه ليش؟ متوجه الى الخصم ا اصلا هذا ركزوا معي هذا الاستدلال باطل هذا قادح أ ب ط لما هذا الإسجاد ل ي ق و ل ه بالقول بالموجه ولماذا ل أ ن ا ل ع ل ة ليست م ؤ ث ر ة الا في الحكم إ ي ش سببه سببه عندك فوق إ ي ش السبب ان المنتدل توهم ح ل النزاع وليس هذا محل النزاع ل أ ن ه محل النزاع بينه وبين الحنفيه هل القتل المثقل هو قتل عبد أ و ب ف ع تمام؟ وعمل أ و شبع عمل الحنفي يقولون شبع عمل مش عمل قالوا ل أ ن العبد ما يكون عبد إ ل ا بداره ع و د إ ل ى القصر ولا يكون القصر قصد القتل إ ل ا اذا كان باهله ليش ب أ ا ل بآلة القتل إ ذ ا كان بأحلة باله القتل اذا كان باله ا ل ق ت ن اذا ك ا هو... هذا هو القلل طيب ا ل آ ن نجيبكم الثاني ولما ا س ت ط ا ل ث ان يشاهد لهم الثانيه النوع س ت ا ل م و الأول ن و ع ا ل ث ا ن ي ر ك ز النوع الثاني, لا النوع الأول. النوع الثاني. الموضوع الثاني ان يستنتج المستدل, أن يستنتج المستدل. لذلك ما يتوهم أ ن ه ماخذ أ خصم الان الان ل ك ن معي ت هذا الاعتراض ا ش ت ب ب و ا ل ق و ر ب الموجب بجي هنا ايش سببه وهذا هو ا ل أ خ ط ر تعرف السبب ا ا ل ث ن ي الثاني س ب ب ا ل هنا ركز معي وهو ان المستدل توهم أ ن دليل ركز ا ل ا س و ى ق ي ا س ي ب ط ل دليل الخصم سوى قياس يطلب ب دليل ليش؟ الخصم توهم أن م أخر ان أخرى دليل الخصم هو هذا فسوى قياس يحجم ر ي ي د ب منهب الخصم وليس هو منهب خ ص دليل الخصم قال لك ان يستنتج المستدل ابطال ما يتوهم أ ن ه ه ذ الخصم ا مأخذ ا ل م ؤ خ ل والدليل و ا ح د ركز معي ن <تصفيق> خطر <تصفيق> ركز ماذا؟ ماذا؟ المثال المثال قياسا على تمام قياسا على ح ض ر تمام بجامع تمام أن ان التفاوت في ا ل و س ي ل ة تمام لا يمنع وجوب العشر وجامع ان التفاوت في الوسيله لا هذا قياس المسلم هذا قياس الوصد يقول يجب القصاص بالقتل يبقى قياساً. قياسا على ماذا قال قياسا على المتوسل اليه المتوسل اليه يعني يقول لك ما يجري عليه القتل يعني يقول لك مثلا القصاص واجب سواء قتل صغير, صغير كبير القصاص واجب عالقتل كامل أو تطل... من الاش؟ من طيب إن الإنسان كامل ولكن يجب ان ي إيش و ن هناك ا ل ي ا م ع أن ا ل ت ف ا و ى في المسجد الاولى يمنع ت التي ف ا ل و س ي ل ة ل ان ي م ع و ج و ة ل ن هناك اشياء اخرى في ه ا ا ل آ ن ا ل ا ع ت ر ا و ت م ا م ت م م تمام؟ ا ي ق و ل ن ه إيش؟ ا ك ا م ع ي فيقول ا ء ا ت ر ف وانا أ ن أقول أ بموجب أ ق و ل تمام بموجب ع ل ت تمام ك و ل ك ولكن ن ت م م ا و ل ك ن تمام ولكن ا ل ت ف ا و ض ا ل و س ي ل ت م انما م إ هو انتفاء مانع واحد فقط ف أ ي ن ب ق ي ة الموانع تمام و أ ي ن ب ق ي ة الشروط أ ي ن بقيه الموانع تمام و أ ي ن بقيه الشكر بتعبير آ خ ر يقوله المعترض وانا أ ق و ل بموجب علتك لكن ليس مستندي هو ما ذكرت لكن ليس مستندي هو ما、بدا. بل مستندي هو ك ل ا و ة إ ي ش الخلل هنا ركزوا معي إ ي ش الخلل هنا الخلل هنا يا شباب ركزوا معي إ ي ش السبب ا ل آ ن ا ل آ ن قدح عليها رد عليه المعترض او لا المعترض رد عليه تمام و أ ب ط ل علته أبطل علته إ ي ش السبب الخلل يوقع فيه المستدل الخلل يوقع فيه المستدل إ ن ه ضمن أنه ان أ التفاوت في ا ل و س ي ل ة هو الذي منع القصاص تمام ا ل آ ن هو يريد يحج ا ل ح ن ف ي ة الحنفي يقول لو قتل أ ح د بمثقل ما يجب القصاص الحنفي يقول هكذا هذا ا ل آ ن الشافعي يريد يحج من يحد ي الحلفي سوي لنا ل ق ي ا س لا الشافعي لو ب غابه يستدل لنفسه ايش ب يسوي ب ي ق و ل يجيب القصاص في القتل بمثقل تياسر على القتل بمحدد بجامع القتل العبد العدوان هذا مافي ه إ ش ك ا ل فيه لكن الشافعي هنا ما اراد يستدل لنفسه الشافعي اراد هنا أ ن يحج من ي أ ت ي بقياس يرد على الخصم لا؟ تمام <تصفيق> ا لما أ ن ا أ ت ي بقياس ردع ا ل خ ص ب لا بد أن أ ذ ك ر في قياسي دليل الخصم ب الشافعي هذا توهم أن دليل ان ل خ ص ب التفاوت في الوسيله يمنع ع ج و ب القصاصيه يعني أ ق و ل لك هذا قتل بمثقل وهذا قتل بمحدد جاب لنا هذا القياس وكزمني أ ت ى لنا بهذا القياس لماذا أ ت ى بهذا القياس يحجب الشافعي ما ش ر يرد ع ل ي ه يقول انا أ ق و ل ب م ج ب ع ا ل ت ك ا ل و أ ن التفاوت لا يمنع القياس ولكن لا أ ث ر له في محل النساء لماذا ل أ ن م س ت ب د ي ليس هو هذا ليس مستبد ي هذا نما و بنبيلنا دكتور ها بنبيلكم ن هذا طيب قال قال و منها أ ي من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم أ ي بما اقتضاه الدليل تمام أ ي بما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس و شاهده قال ولا يختص بالقياس و قلنا لكم هذا هذا القول بالموجب تمام ي أ ت ي في سائر ا ل ا د ل ة فمثلا واحد يستدل ب حديث يقول سلمنا سلمنا بالدليل ولكنه لا يدل على المدعاه لا يدل على م د ع ا ك تمام لا يدل على المدعاه تمام مثلا واحد يجب فعل النبي على وجوب شيء يقول سلمنا بالدليل ولكنه لا يدل على الوجوب لا يدل على الغيب ال... يعني لا يدل على محل الانسان لما انا اقول لك سلمت بالدليل ولكن لا يدل على محل النزاع هو هذا القول بالموجب وهذا القول بلا بالمشرك قال طيب قال وشاهده قال هذا هدف ا ل ق ر آ ن حتى وهذا من المحسنات ا ل ب د ي ع ي ة ا ل م ع ن و ي ة ق و ل تعالى ولله ا لعزته ولرسوله في جوابي ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ د ل المحكي عن المنافقين قال أ ي صحيح ذلك هذا صحيح لكنهم ا ل أ د ل والله ورسوله ليش؟ الاعز وقد اخرجهم الله ومن ورسوله وقد أخرجهم الله. وقد اخرجهم ل ل ه وقد أ الله ورسوله طيب كلمنا عليه بدرس بلطف ثم قال لنا ايش تعريفه قال وهو تسليم مقتضى الدليل مع بقاع النزاع تسليم أ ن اسلم بما يقتضيه الدليل لكن النزاع يبقى ما يقضي على النزاع النساء يبقى الدليل ما يقضي على النساء كيف ب أ ن يظهر من يظهر ا ل م ع ت ر ض عدم استلزام الدليل لمحل النساء يعني ايش يقول المعترض يقول المعترض دليلك لا يدل على محل النساء ايش يقوله المعترض دليلك لا يدل على محل النساء او يقول له ايش انا اقول بموجب دليلك ما معنى اقول أ بما و ج بدليلك؟ أ ن يقتضيه دليلك ولكن دليلك لا يدل على محل النزاع هذا معنى القول بموجب الدليل لكنه لا يدل على محل النزاع طيب يقول لنا بعد ذلك وبرد أنواع ركزوا لنا ذلك ذلك على ثلاثة أنواع. يقول لك هذا البول بالموجب ورد على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع لا ليش بد تعرف يجيه من أ ي ن ي ج ي البول بالموجب انظر ا ل أ و ل ا ل أ و ل قال أ يست... ح د ه ا أ ن يستنتج ا ل م ش ت د ل من دليل ا ل م ش ت د ل ما يتوهم أ ن ه محل ن ز النزاع ع أو م ا ز م له ي ع ي يقول هذا... يستنتج أن هذا محل هذا هذا أن ن أ و ملازم لمحل النزاع ك اذن هذا بماذا نقدح عليه تم بشره بماذا نقدح عليه نقول ب المعترض ق و ل ل ب ا أ ن ا أ ق و ل بموجب ا دليلك ولكنه لا يدل على محل النزاع ل أ ن ما ش ق ت ه بالدليل لا يدل على محل النزاع ل أ ن هذا ليس محل النزاع وهذا قليل يا جماعه هذا القسم قليل ليش ل أ ن محل النزاع بين ا ل م ل ا ه ف محرم محل النزاع بين المذاهب في الغالب محرر هذا قليل هكذا ذكروا أ ص ح ا ب م كتب الاصول قالوا هذا قليل ل أ ن محل النزاع دائما م ح ر م طيب يركز معي الثاني قال والثاني أ ن يستنتج عنه عن دليله ابطال ابطال ماذا أ م ر إ ي ش هو ا ل أ م ر هذا يتوهم أ ن ه مؤخذ مذهب ا ل خ ص ء يقول هو. هذا و هيقول هو دليل الخصم قال ركز معي والخصم يمنع ذلك يقول, يقول, يقول هذا ليس م ا ق ت ي هذا ليس مستندي هذا ليس دليلي اذا هنا ياتي ج ي ي ن ل ل ق ش الى قول ب ا ه و هذا هو الكثير أنا على هذا, هذا هو الكثير هذا هو النوع الاكثر ليش ا ل م و ع ا ل أ ك ث ر قال اسمع قال طيب ق اسمع ل قال اسمع و قال... ق قال... ا ل و أ ك ث ر البول بالموجب كذلك أ ي كهذا الجسم ابطال ما يتوهم أ ن ه م أ خ ذ القصم ولم يكن كذلك و إ ن م ا كان أ ك ث ر لخفاء ا ل م أ خ ذ و م ل ه العارفين به والمطلعين على أ س ر ا ر ه بخلاف محال الخلاف ف إ ن ه مشهور فكم من فقيهين يعرفان مذهب ابي حنيفه والشافعي ثم اذا سئلا عن ماخذهما لم يحيرا جواب اشتري للشافعي ا واشتري إ لابو حنيفه ما يعرفان ياتيان يحرران قياسا صحيحا على مذهب هذا الامام هذا كلام تادي السبق ص ف ح ة أ ر ب ع م ا ئ ة و اثنين من رفع الحج ا ل و وجد حاملي فقه و ليس ب ف ق ه ي قال و أ ك ث ر أ ب ن ا ء زماننا و أ ك ث ر أ ب ن ا ء زماننا ك ذ ا ك هذا كلام تاج من سبل هذا كلام تاج من ق ا ل فواهن فواهن على الفقه ي ت أ س ف ف إ ن ه لم يبقى من سحابه إ ل ا اليسير من ظله والله لا يقبض العلم انتزاعا ً ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض قبضه بقبضه يعني مستحيل يعني أ م ر ايش إ ذ ن أ ك ث ر الفول بالموجب هذا ل أ ن الخصم يتوهم انه دليل يجيك واحد ب ن في المقارن يقول لك ليس مذهب ا ش ا ف ع ي يقول لك ادله الشافعي ة في ا ل م س أ ل ة كذا ويجي يبطلها واحد واحد واحد وش عرفك انت بمدى اجابه لانك لست مقياس ع س ا ف ع ي ن وكان الله يذكره ب الخير شيخنا يقطون احمد طه ر هذا كان اول مدرسي اول عميد في كليه ا ل ش ر ي ع ة ما زال على ذلك حال استاذ ازهر شريج عليه ح ي ب ه وعقاب وسمت قال ق لما انتم صحنا لأحاديث الأحكام ي و ل لي اسمعوا يا أ ب ن ا أنا اليوم ي درست ه م الفقه ك مالك ا وأنا م مذهبي من حين دراستي على مذهب من المالكه فلابد أ ن أ ن ت ص ر له ب ج ي ه ه ل أ ن ي عارض ب أ س ر ا ر هذا المذهب و م ع ا ق ل ه و م ط ل ع ه وغدا ي د ر ش ق ك م يعنيش صاحب مذهب آ خ ر فسينتصر المذهب ا ل ا مع السبب ولكنه ل أ ن ه عارف بهذا ليش ب ه ذ المذهب ا ولهذا لا تنكر على احد على مطار كان حلفي وكان ي أ ت ي بحجج ا ل قريش كان الدرس في زكاه ا ل م ل ي غ او المليء أ وجوب ا ل ت ف ا ر ع على غير المجامع في رمضان وبعدين يسوق ا ل ا د ل ة كلها على إيش؟ حقل ا ح ل ف ي ة دليل وراء دليل وراء دليل في شافعي النهاية يقول إيش يا أيهما؟ الحنفي من شافعي ارسح موضع ا ما إيش م و الشاهد يعني أ ن ا من عش ي لي قادر إ ل ى هذا الكلام هذا الكلام كلام دالي ي ن س م و ه إ ن ه أ ص ح ا ب المناهب في ع ش ر يقول ن ا ما يعرفون ا د ل ة ا ل آ خ ر ي ن فكيف إ ل ا في عصرنا في ع ص ر ن الحاضر ا طيب نبدا الى ما نحن ب ص د ق ي ن بل أ ك ث ر القول بالبوده من هذا تمام اكثر القول بالموجب من هذا الثالث خالب خالب قال النوع الثالث أ ن ي س ك ط عن مقدمه ة صغرى غير م ش و ر ي ة مقدمة أن عن يسقط صغرى غير م ش ه و ر ة يعني يسكت المستدل عن م ق د م ة صغرى غير مشهوره, مشهورة. مشهورة. فيعترض عليه、طمع. فيعترض عليه ليش المعترض يقول وانا أ ق و ل ه بموجب علمتك هذه تمام وباينكم ه ذ ا باين رسومكم على السبب قال فالاول ما ن ا ت ي الاول قال ف ا ل أ و ل كما يقال في القوض تمام كما يقال في القوض بقتل المثقلي من جانب المستدل كالشافعي ه ا ي رفع ا ل آ ن يقول إيش الشافعي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي ا ل ق و د هذه العله ة ذ ه العلة كالاحراق بالنار هذا هو الاصل الحكم يجب القوى بالقتل بالمثقل ت م ا م قال ك ا ل إ ح ر ا ق بالنار لا ينافي ا ل ق و د ايه اسمع ا ل آ ن بين يعترض عليه من ا ل ح ن فيقول ف ي من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاه اي معنى يعني سلمنا بمقتضى العلك علم. ولكن علتك هذه لا تنتج محل النساء وش محل النساء وجوب القصاص بالقتل بالمثقل يقول سلمنا عدم المنافاه بين القتل بالمثقل وبين القول وهذا ما هو مقتضى ع ل ع د وهذا هو ا ل ق ل ب م و ج ب العله لكن لما قلت أ ن القتل بمثقل يقتضي القول انت مقتضى علتك هاه ل تقول ان ه القتل بمثقل يقتضي العله ما د م ا م عدم المنافاة ن ا ا ف ة ذ ا عان أمر ما يعطيني الاخص وهو وجوب الخلاص ما يعطيني الأخص. الاخص هذا ما يعطيني الاخص هذا اعم ما يعطيني الاخص طيب لا اله الا الله طيب قال وذلك محل النزاع هذا هو محل ولم يستلزمه الدليل, يعني ولم يستلزم. تمام. ولم يستلزم محل النزاع الدليل. ولم ي س ل ت المحل النزاع لماذا تزلت هذا هو معناه, أنه هاي يقول له. يقول له هذا. الآن معناه ان المشتد هنا رد قوله ولم يرد قوله دادح هذا في هو سبب خ ط أ هنا ه إ ي ش خطا ل أ ن ه ما حضر محل النزاع لو كان حضر محل النزاع و ق ا م الدليل عليه ما كان أ خ ط ا ولهذا هنا عندي مثلا الشرطي إيش يقول؟ يقول م ث ل ا أسمع ي ق و ل فيقول ل ح ن ف ي قلنا بموجبه وسلمنا أ ن ه لا ينافي القصاص ولكن قومه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع محل النزاع وجوب القصاص بالفعل وعدم منافعته ل ل ق ص ا ص أ ع ق من وجوب القصاص والدليل على الاعم ليس دليلا على ا ل أ خ ص هذا الثاني قال والثاني ايش الثاني عندك على ا ل س ك و ر ة ان يستنتج من دليل ه ما يتوهم انه ماخذ ما له الخصم ايش قال كما يقال في القتل بمثقل ا ل ايضا اسمع ايش يقول القتل يجب القصاص في القتل بمثقل ا ل لماذا ايش العله العله قال التفاوت في ا ل و س ي ل ة من آ ل ا ت القتل و غ ي ر ه لا يمنع القول ايش العله حقه قال العله حقها التفاوت في الوسيله لا يبنى على اثقال قياسا ً على ماذا قال كالمتوسل َ إ ل ي ه كالمتوسل َ إ ل ي ه مثل القتل و القتل تمام المتوسل اليه كذلك يعني المتوسل َ اليه تمام المتوسل اليه تمام لا يضر تفاوته كذلك وسيله القتل لا يضر تفاوتها ولهذا القتل والقطع والصغير والكبير و ا ل ه ر ب والشاب والشيبه كلهم ق ت ل ه م ا التفاوت فيهم لا يضر كذلك و س ي ل ة القتل التفاوت فيها لا, لا يضر طيب ا ل آ ن ركزوا معي وهكذا وهكذا دليل ه ليش إ ذ ا هو توهم توهم إ ن دليل الخصم إ ن التفاوت هو ليش توهم ل هذا المسلم المستند توهم ان د ل ي ل الخصم ان التفاوت في الوسيله ابو ضد ليش انت يا حنفي ليش يا حنفي ت ق و ل ن ا لنغتت ب م ث ق ل تمام ليش نغتتت ب م ح د د ل ا ن ك ت ق و ل ا ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة يضر ه ذ ه ك و س ي ل ة محدد و ه ذ ه و س ي ل ة بش هذا ن ف ي هذا ما خ ل ك يا حنفي هذا ما خ ل ك يا حنفي هذا ما خ ل ك و انا أرد على ه اقول في الم... في ما أخذ فيه بموجب عدتي أخذ و اقول أ ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا ينافي م ع الزوج تمام و أ ق و ل بهذا أ ق و ل ان التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يمنع الكون لكن كونه مانع ما ي ل س ى ان ر ك ز معي كون التفاوت ا ل و س ي ل ة ليس معناه انه مبطنع لا يركز معي ن دول ليس مانع هل ليس مانع سينتج المدعه لا لا ينتج نجوم القصاص ل أ ن ه معناه انتفاء مانعه واحد فقط ايش يقولوا يقول ه فيقال من جانب المعترض مسلم يعني امعنى مسلم أ ن التفاوت في الوسيله لا يمنع الضل يعني انا أ ق و ل بمجمع علتك امعنى أ ن ا أ ق و ل بمجمع علتك اعني أ ن ا أ ق و ل بما ت ك ت ض ي ه علتك من أ ن التفاوت في الوسيله لا يمنع الضل اقول بهذا و ي ا ك ن بعدها ي و ر ا ولكن ولكن ايش لا يلزم من إ ب ط ا ل مانع واحد ا ن ت ف ا ء الموانع يعني بقيتها ووجود الشرائط ووجود ا ل م ق ط ض ي تمام وثبوت القلب متوقف على الكل على انتفاء الموانع ووجود الشرائط ووجوب ا ل م ق ط ض ي تمام هذا هو لكن حتى نزيد ا ل م س أ ل ايضاحا هنا الشرقي تداب الاضاح نقلا عن رفع ا ل ح ا ج إ ي ش ق ى قال يقول له إيش اسمع يقول فيقول اسمع قال فيقول الحنفي انا أ ق و ل بموجب د ل ي ل و أ س ل م أ ن التفاوت في الوسيله لا يمنع القصاص ولكن كونه لا يمنع القصاص ليس مستندي في عدم ا ن ت ص ا ص ليس هو مستندي يعني ليس ماخذ أ إ ي ش ماخذك أ ولكن مستندي غيره إ ي ش المستند حقق أ ن القتل بالمثقل شبه العبد لا قتل عبد ليش قال لان لي العبد من أ ف ع ا ل القلوب العبد من أ ف ع ا ل القلوب فلا يتحقق قون القتل ب ما ث ق قم ب ل ل عدل إلا بآلته المعهودة له ق ت ا سبب ل المعخص الأال المعهودة ا إذاً ح إ ي القلب و الموجب إيه سبب القول إيه سببه؟ اخطا أ م ذ ا أخطأ ا ل م ش ت ب ل ركزوا معي رفجوا, معين. رفجوا معين. ما ع ي م سبب القلب و الموجب سبب ه القول بالموجب أ ن المستدل أ خ ط أ في ماخذ ليش الخصم توهم أ ن هذا هو ماخذ الخصم وليس هو ماخذ الخصم مناكم و أ ك ث ر أ ن و ا ع ه هذا طيب الان مسالبتي م ع ن ا طيب هل ا ل آ ن المعترض لما يقول للمستدل ليس هذا هو مستلدي ليس هذا ماخذي يقبل منه هذا الكلام ولا ما يقبل ا ل آ ن مسالبتي إ ي ش معنى ا ي ب ركز على ا ل م س أ ل ة والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا الذي ع ل ي ت ه باستدلالك تعريضا ب من ع التفاوت في ا ل و س ي ل ة للقوى ماخذي هذا ليس, مأخذ ليس دليلي في نفي القوى يقبل ولا ما يقبل يقبل من المعترض هذا الكلام أ و لا يقبل من المعترض هذا الكلام لماذا ل أ ن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك هذا السبب ا ل أ و ل السبب الثاني أ ع ل ى بمذهبه هو أ ع ل ى ب م ذ ا ب ه هو يقول هذا ليس دليلي دليلي كذا هو أ ع ر ف بمذهبه تمام قال وقيل لا يصدق إ ل ا ببيان ماخذ ما اخر ما نصدق ل م ا ن ب ي ه لدليل آ خ ر ل أ ن ه قد يعاند بما قاله قد ي ع اذا ن بايش إ فهمتم سبب القول ب ا ل م و ج ف هنا لابد تعرفون أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء كلها ن ا ش ئ ة عن م ن ا ظ ر ا ت م ش م س ت ن ن ا ش إيش؟ ئ ة عن عن, عن ن م ا ظ ر ا ت و ا ل م ن ا ظ ر ة قد ياتي ب ا ل ش خ ص ل إ ث ب ا ت الحكم حقه و قد ياتي بها لاحجاج ا ل خ الخصم ا ل ق س م الثالث اشهو اقرا أ ذكرته ب ق وربما ل ي و سكت المستدل عن م ق د م ة غير م ش ه و ر ة م خ ا ف ة المنع لها لو, لو سر بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب كما يقال في ا ش ت ر ا ت ا ل ن ي ة في الوضوء والغسل ما هو ق ر ب ة يشترط فيه ا ل ن ي ة فيه النيه ك ا ل ص ل ا ة ويسكت عن ا ل ص و ر ة وهي الوضوء والغسل ق ر ب ة فيقول المعترض مسلم ان ما هو ق ر ب ة يشترط فيه ا ل ن ي ة لكن لا يلزم ا ش ت ر ا ت ه ا في الوضوء والغسل ف إ ن صرح ا ل م ش ت ظ ل ب أ ن ه ا ق ر ب ة ورد ََ عليه ِ منع ُ ذلك ِ وخرج َ عن ِ القول ِ ب ا ل م و ج ِ أ َ م َّ ا المشعور َ ف ك ا ل ْ م ُ ذ ُ و ر َ ة ه فلا َ يتاتى فيها القول بالنور والرؤوس ركز معنا ل ا ا ل آ ن القسم الثالث ا ل ناوك ل ث بالعقول انا كتلكم في البدايه ذكرت لكم في البدايه وقلت لكم ان القياس, هذا القياس الشرعي و ص ل القياس ل ي هذا ا يرجع الى القياس المنطقي ا و ل ا يرجع الى القياس المنطقي يعني م ق د م ة صغره ومقدمه عشق كبروا اسمعوا الان ي أ ت ي القول بالموجب الان, الآن تسمعي محل النساء محل ا ل ن ز ا ء محل النزاء هل تجري بالنيه بالمبول ومحل النزاع الان ا ل م ش ك ل هو ع ب القياس ر ة ا ع ب ا ر ة عن ركز معين عله ا عامه ن ي ل ا ي الان ل آ هذا القياس مثلا تجب النيه ت بالوضوء و ا ل غ س ل ة ركز معي بالمبور قياسا تمام على الصالح ل تمام يجمع ا أ ن كلا منها خرقه لا قياس اصولي لك الا ب ج ي ب ك م كاس م و ت ي ك انظروا ا ل و ض و ه و ا ل غ س ل ق ر ب ة وكل ق ر ب ة لا بد لها من لا بد لها من نيع تمام إ ذ ا ا ل و ض و ه و ا ل غ س ل لا بد لهما من、اللي. هذا قياس منطقي قياس و ص و ل ي حولنا الى قياس منطقي وهذه قاعده كل قياس و ص و ل ي يتحول الى منطقي. كل قياس وصولي يتحول إلى منطقي مبدا بارك الله فيكم اسمعوا ولادي. الان الخلل الان يجي في القول بالموجب المستند الان محل النزاع محل النزاع قال هل ا ج ي ب ي ن المسلم قال تجب ي النيه في كل قربه يعني اقتصر خ ت ص ر على ل ا م د م ة هلاش ا خ على المقدمه ة ل الكبرى ش ا ترك ا ل م ق د م ة الصغرى التي هي تحقيق المناقله تركها الان إ ذ ن حدث مقدمه ة حدث مقدمة. بما أ ن ه حدث م ق د م ة هذا بيؤدي إ ل ى أ ن المعترض يعترض عليها ب ا ل ق و ل في الموجب يقول له إ ي ش اسمعوا يقول له وأنا المعترض الان وانا اقول بموجب علتك وهو أ ن كل قربه لا بد لها من نيويورك وكل ق ر ب ة لا بد لها من ن ي ة إ ن ا الوضوء لا بد له من ن ي ة ذكرها ما بدنا ل ق نعتبره عليه بالقول من وجب هل نحت لا يمكن نعتبره عليه بالاخر فقلنا و لا ا ش ل م ان أ الوضوء و ا ل غ س ل ة كلام اخر ه ذ الا يسمونها المنع تمام عله أ خ ر ى نسميها المنع اذا فهمتنا هذا الكلام أ و ل ا أ و ل ف ا ئ د ة أ و ل ف ا ئ د ة لابد تعرف ان القياس ا ل أ ص و ل ي يرجع إ ل ى القياس المنطقي طيب ركز معي قال والثالث إ ي ش الثالث الثالث وهو أ ن يسكت عن مقدمه صغرى غير م ش ه و ر ة يعني يذكر المقدمه الكبرى ولا يذكر المقدمه لا الصغرى اذن يعترض عليها المعترض بالقول بالموجب اسمع قال وربما سكت المستدل عن م ق د م ة غير م ش ه و ر ة م خ ا ف ة المنع لها لو صرح بها فيرد ي بسكوته ا عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط ا ل ن ي ة في الوضوء والغسل اسمع هذا محل ن ز النزاع ع هذا م ح لا ل اش ي قال إش قال. إش قال. إش قال المستدل اسمع ايش قال ما هو ق ر ب ة ما هو ق ر ب ة ي ش ت ر ط فيه ن ي ة ك ا ل ص ل ا ة ما هو ق ر ب ة ي ش ت ر ط فيه ن ي ة ك ا ل ص ل ا ة ا ل م ق د م ة الصغرى ما ذكرها وهو أ ن ا ل و ض و و الغسل ة ق ر ب ة قال فيقول ويسكت عن الصغرى وهي والوضوء والغسل ق ر ب ة ب ا ل ص غ ر ى سكت عنها مباشره ا ل م ع ت ر ب يقول إيش و أ ن ا أ ق و ل بموجب علتك و أ ن ا أ س ل م العله إ ن كل ق ر ب ة لا بدها منه و لكن تمام و لكن الوضوء المصل ليس اين ه في محل النزاع أ ي ن ا ل ق ر ب ة في محل النزاع فيقول المعترض مسلم أ ن ا أ ق و ل بموجب علتك وهو انما هو ق ر ب ة لا بد ن من نيه يشترط به ولكن لا يلزم اشتراطها في ا ل و و ض ا ل لا ل ص ي ز م ت ر الغسل الاكنها الذي ا ا ل فان صرح المستدل بانهما قربه, إذا صرح المستدل بأنهما قربة قال ا ل و و ض و ا ل ق ر ب ة وكل ما هو قربه يشترط ي به نيه الصاعه ل م لا بياتي عليه القول بالمنع قال ورد عليه منع ذلك ايش اللي بيرد عليه الاعتراض المنع يقول ه ل المعترض أ لا ا س ل ق و ه تمام ان ا ل ع ل ة م و ج و د ة في الفرق امنع و ج و د العله في الفرق قال وخرج عن القول بالموجب هل هذا ق و ل بالموجب ليس قول بالموجب قال اما ا ل م ش ه و ل ة يعني اما ا ل م ق د م ة ا ل م ش ه و ر ة قال فكالمذكوره فلا يتاتى فيها القول بالموجب يعني يقول لك ا ل م ق د م ة ا ل م ش ه و ر ة هذه كانها ذكرت ما يحتاج ما ياتي فيها القول بالموجب ل أ ن ه ا م ش ه و ر ة ودائما ما يحذفون ا ل م ق د م ة الصغرى لشهرتها قول العلم بها والله أ ع ل م إ ذ ا انت عرفت ا ل آ ن القول بالمسندل القول ب ا ل م و ج ب ة وانه ع ب ا ر ة عن نشوء وانما هو نشوده المناظرات والله أعلم ن اعلم الوقت وقومه و ك م ا و الأيام والله بنقوله حلعة لديهم بترسم بنفس